على طلب الفعل وعلى التهديد فلا يجوز لا يجوز ان تقول افعل وانت تقصد بذلك طلب الفعل وتقصد التهديد لامتناع الجمع بين المعنيين مفهوم يا شباب وفي المجازين, أو المجازين وضده الاطلاق ذو جواز يعني انه يجوز لغة أن يطلق اللفظ على مجازيه أو على مجازه وحقيقته، ففي هذا اللغة يجوز، ففي هذا يجوز. ومثال إطلاقه على مجازيه كقولك لا أشتري، وأنت تقصد بلا أشتري لا أصوم. ولا اوكل غيري في شراء لي فهذا مما يجوز اطلاقه على مجازين ومثال اطلاقه على حقيقته ومجازه قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فافعلوا الاصل في فعاله الامر حقيقه وللذ مجازا وهي تشمل هنا صيغه افعلوا الواجب والمندوب افعل الخير كله واجبه ومندوبه مفهوم يا شباب ومحل جواز اطلاق اللفظ على مجازيه متى أن تقوم قرينه على ارادتهما معا اذا قامت قرينه على أنك تريد المجازين معا أو يكون المجازان متساويين يعني تساوي المجازان ولا مرجح لأحدهما على الآخر أما إذا ترجح أحدهما أحد المجازين على الآخر بقرائن أخرى فيجب حمله عليه وأيضا لا بد أن لا يتنافيا، كالتهديد والإباحة فلا يجب إطلاقه على التهديد والإباحة معا لتنافيهما وأيضا محل جواز إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه متى إذا ساوى المجاز حقيقة في الشهرة فإذا كان اللفظ يستعمل في هذا, في هذا المعنى حقيقة وفي هذا المجاز وكل الاستعمالين مشهور، وهذه الشهرة متساوية في السنه المتكلمين فإذا لم يساوها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 ولعل القول في التفصيل هو القول اصح وهو باعتبار باعتبار حقيقه وباعتبار اخر مجاز قال بعد ذلك فصل في الحقيقه الحقيقه اسم اسم او اسم فاعل من حق يحق او حق يحق حقيقه أي من أي هي حاقة وفي اصطلاح العلماء الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء لفظ مستعمل فيما وضع له أصالة فهذا هو الحقيقة والحقيقة اختلف العلماء هل هناك حقيقة شرعية أم ليست هناك حقيقة شرعية كما سيأتي الكلام على ذلك قال الناظم من هل التي شرع عزوها عقل مرتجل منها ومنها منتقل أي الحقيقة أقسام ثلاثة كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى قسما منها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 والامساك عن المشي صيام والامساك عن الاكل صيام لكن الشرع خصصه بنوع معين او بفرد معين من افراده وزاد عليه شروطا واوصافا فجعل خاصا بالامساك عن, عن الشرب والاكل وشهوه الفرد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. مفهوم السبب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 وأما الحقيقة العرفية فهي أن يختص الاستعمال عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ دون غيره. فلفظ داب مثلا في اللغة يدل على كل ما دب على وجه الأرض، لكنه اختص هذا اللفظ بنوع معين من البهائم، فصار يطلق عليها دون غيرها.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 أو إثناد الفعل إلى فاعله الحقيقي فإثناد الفعل إلى فاعله الحقيقي يسمى عندهم حقيقة عقلية كقول الموحد الذي يوحد الله عز وجل أنبت الله البقنة وكقول الطبائع الذي يعبد الطبيعة أنبت الربيع البقنة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 مثال ذلك قالوا الإنساك هو الإنساك في اللغة نفسه الإنساك في الصيام الصوم الصوم في اللغة هو نفسه الصوم في الشريعة لكن الشرع أضاف له شروطا وأضاف له بعض الاوصاف فقط وأما معنى الصوم في اللغة فهو نفسه في الشرع فلا فرق.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 مع أن الصلاة معناها الدعاء في اللغه والركوع والسجود ليس شروطا في الصلاة وانما هما من أركان الصلاة والركوع شيء داخل في الماهية أي في حقيقة الشيء بخلاف الشروط فإنها خارجة عن الماهية بخلاف الشروط فانها خارجة عن الماهية والإجناع واقع على أن مثل الركوع والسجود أركان وليست شروطا وكذلك النية في الصيام على قول كثير من العلماء فهي ربط في الصيام وليست شرطا لأنها جزء منهم واقف على هذا الكلام وايضا الذين أردوا هذا الكلام استدلوا بدليل اخر وهو أننا إذا قلنا بأن مثل الركوع والسجود مما زاده الشرع في زلالة الله فمعنى ذلك أن الشرع قد جعل الأعظم شرطا والأقل مشروطا جعل الشيء الأعظم في الشيء في الصلاه شرطا لشيء قليل وشيء بسيط فهذا هو معنى قولهم جعلوا الاعظم شرطا والاقل مشروطا وهذا خلاف القياس فالقياس ان يجعل الاقل شرطا والاعظم مشروطا له يشترط له فالركوع والسجود إلى غير ذلك من أفعال الصلاة هي الشيء الأعظم فينبغي أن تكون مشروطا وليس شرطا والقول الصحيح كما ذكرنا هو وقوع الحقيقة الشرعية مطلقا في اللغة العربية مطلقا ولا داعي إلى هذا التفصيل والتطويل قال بعد ذلك وما أفاد لإسمه النبي الوضع مطلقا هو الشرعي أي أن الحقيقة الشرعية هي التي استثيبت تسميتها من جهة الشرع لا من مطلق الوضع اللغوي فهذه تسمى حقيقة شرعية فالصوم مثلا سمي به امساك البطن والفرج من طلوع الشمس إلى غروبها بنية وهذه التثنية مستفادة من الشرع وليست مستفادة من الوضع مفهوم؟ بعد ذلك يقول وربما المأذون المأذوني كالشرب والإيشاء والعيدين أي شرعي أو المشروع لفظ شرعي قد يطلق على ما أذن فيه شرع من واجب ومنذوب ومباع. فلفظ الشرعي في الأول المقصود به معناه ما أفاد باسمه النبي الوضع مطلقا هو الشرعي هنا يقصد به الشرعي معناه وفي المرة في البيت الذي يليه يقصد به لفظه يقصد به اللفظ فلفظ الشرعي أحيانا يطلق على ما أذن فيه الشرع سواء في الواجبات كقولك صلاة العشاء مشروعه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 اللهم علمنا ما ينفعنا ينفع وانفعنا لما علمتنا وجدنا علما الحمد لله على كل حال والعوده به من حال اهل النار قال المؤلف رحمه الله تعالى المجاز والمجاز في اللغه معناه مكان العبور والجواز وفي اصطلاح العلماء هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقه بينهما مع قرينة صالفة عن إرادة المعنى الأصلي فهذا هو معنى المجاز المفرد وهناك ما يسمونه بالمجاز المركب والمجاز العقلي لكنهما لا يذكران في كتب الأصول وانما يذكران في فن البلاغة والبيان ومثال المجاز المفرد قولك رأيت أسد يروي فإن المراد للغض الأسد هو الرجل الشجاع لوجود قرينه صارفه عن اراده المعنى الاصلي وهو قولك يرني والعلاقة بينهما هي الشجاعة في كل منهما قال الناظم ومنه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه أجمع أي أنه من المجاز ما هو جائز؟ بإجماع العلماء ومنهما هو ممنوع بإجماع العلماء ويرأن الناظم قد سبق له أن ذكر قسما مختلف فيه وهو الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي الجمع بين حقيقتين أو مجازين أو حقيقة ومجاز فتكون قسمة إذا ثلاثية قسم جائز بالاتفاق، قسم ممنوع بالاتفاق، قسم مختلف فيه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 وبعض العلماء نفوه في خصوص القرآن فقالوا لا يجوز جاز في القرآن ومن الذين نفوه في خصوص القرآن ابنه ويل منزال من المالكية وابن القاض من الشافعية والظاهرية منعوه في الكتاب والسنة معه واستدلوا على ذلك بأدلة لا داعي إلى تطويل الكلام فيها في هذا المقال وخلاص الكلام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 وقص على ذلك وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل أي عندما تتعذر الحقيقه ولا يمكن حمل اللفظ على حقيقته فانه ينتقل إلى المجاز إن كان واحدا أو إلى المجازين أو إلى أقرب المجازين ان كانا إثنين فاكثر ولذلك فإن قوله تعالى امسحوا برؤوسكم فحقيقته حقيقة المأمور بمسحه جلدة الرأس ولهذه الحقيقة لجازات والمجاز الأول شعر الرأس والمجاز الثاني العمامة لكن الشعر أقرب من العمامة لذلك ينبغي حمله على شعر الراس ايمسح بشعور رؤوسكم بعد ذلك قالوا ليس بالغالب في اللغات والقلف فيه لابن جني آتي أي المجاز ليس بالغالب في اللغات وقال في ذلك الإمام ابن جني فقال إنه غالب في كل لغة على الحقيقة وقد زعم ابن جني رحمه الله تعالى أنه ما من لقظ إلا واستعماله مجازا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 وبعد تخفيص مجاز فيلي الإضمار فالنقل على المعول فالاشتراك بعده النسك جرى لكونه يحتاط فيه أكثر أي أن التخفيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسك هذه الأمور إذا تعارضت فالمقدم منها أولا التخفيص ثم بعد ذلك المجاز ثم بعد ذلك الإضمار ثم بعد ذلك النقل ثم الاشتراك ثم النسك وقد اختلف العلماء في بعضها مع العلم بأنه احيانا قد يقدم قد بعض منها على الآخر لمرجحات أخرى فاحيانا مثلا يقدم النقل على الإضمار لوجود أدلة أخرى تقدمه واحيانا يقدم الاشتراك على النقل لوجود أدلة أخرى تقدمه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 وأما النقل فهو نقل الكلمة إلى معنى آخر كنقل كلمة غائر دلالتها على الأرض المنخفضة إلى دلالتها على خارج من الإنسان والظاهر أن النقل أيضا نوع من المجال والفرق بينه وبين المجال كما يقول المحققون غير ظاهر غير واضح وانما النقل نوع من المجال وأما الاشتراك فقد سبق أن عرفناه وتكلمنا عليه وعلى أفوال العلماء فيه وهو اتحاد اللفظ وتعدد المعنى وأما النسق فسيتعرفه أيضا في محله حيث سيعرفه الناظر بأنه رفع لحكم أو بيان الزمان بمحكم القرآن أو بالثنان ومثال تقديم التخصيص على المجاز قوله تعالى ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه عند جماهير العلماء هذا اللفظ مخصوص بغير الناس للتثمية فإن الناس تؤكل ذبيحته إذا نسي ان التمية لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حمل هذا اللفظ على المجال وقال إن المراد به ما اهل به لغير الله ايدوه حال غير الله أو مات من غير تذكيه فهنا هل نقدم التخصيص أو المجاز على القول الراجح نقدم التخصيص ومثال تقديم المجاز على الاضمار لو قال السيد لعبده الذي هو اكبر منه سبنا انت ابي فهذا الله يحتمل المجاز ويحتمل الاضمار يحتمل المجال من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم هذه من علاقات المجال ويكون المبسوط أن تعتيق لأن كون الشخص أبا لسيده يلزم منه أن يعتق عليه مفهوم؟ فكل شخص صار عبدا لأصله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 وعلى القول الثاني لتقديم الاضمار على المجاز فان هذا الشخص لا يعتق على صاحبه مفهوم؟ وحجه من رجح المجاز على الاضمار أن المجاز اكثر من الاضمار وقال الامام القرافي رحمه الله تعالى والكثرة تدل على اوجهها والكثرة تدل على الرجحان ومثال تقديم الاضمار على النقل قوله تعالى وحرم الربا فيحتمل هذا اللفظ الاضمار اي حرم اخذ الربا ويحتمل ايضا, الج... ال... يحتمل أيضا غير الاضمار وهو النقل ويكون المقصود بالربا عقد الربا فيكون حرم عقد الربا وثمره الخلاف تظهر بين الحنفيه والجمهور بان عقد الربا عند الجمهور باطل لانه وحرم الربا. حرم عقده فعقده حرام وحرم اخذ الربا فيكون العقد جائز على قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى والمطلوب ان يرد له الزياده مفهوم يا شباب مفهومه ومثال تقديم النقد على الاشتراك لفظ الذكاء في جميع النصوص القرآنية فاحيانا هذا اللفظ الذكاء لفظ مشترك بين الجزء المخرج من المال ويحتمل أيضا النقل عن المعنى الاصلي الذي هو النماء فمعناه الاصلي النماء الزكاة, الزكاة معناها النماء ويحتمل ايضا الاشتراك بينه وبين الجزء المخرج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 ويضربون لذلك مثالا قوله تعالى ثلاثة قروء، فالقرء مشترك بين القهر والحي وهما ضدان كما أن النازخ والمنسوخ ضدان فهل نحمل هذا اللفظ على الاشتراك أو على النسخ نحمله على الاشتراك فكون يحمل الضدان على الاشتراك ولا يحملان على النسخ إلا بدليل على النسخ هذا النسخ يحتاج إلى دليل وهذا التقديم أو هذا الترتيب الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى لا ينافي ترجيح المتأخر المرجوح بعض السور بمدرش أي بدليل يخصه كترجيح النقل على الإضمار في آية وحرم زبا عند جماهير العلماء فإنهم رجحوا النقل على الإضمار مع أن الأصل تقديم الإضمار على النقل لوجود أدلة أخرى ترجح النقل على الإضمار قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وحيثما قصد المجاز قد غلب تعينه لدى القراف منتخب ومذهب النعمان عكت ما مضى والقول بالإجمال فيه مرتضى اللفظ إذا احتمل إذا كان دائرا بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح بكثرة الاستعمال كرفض الدابة الذي هو حقيقة مرجوحة في كل ما دب مجاز راجح في ذوات حافر في اكثر البلاد في بعض البلدان للحمار كرمكم الله وفي بعضها للحية ففي هذه الحالة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال القول الاول القول الأول أنه يتعين حمل اللفظ على المجاز لرجحانه بكثرة الاستعمال. وينسب هذا القول ابي يوسف واختاره الامام القرافي رحمه الله تعالى. وهذا هو الذي قاله أن تعينه لدى القرافي منتخب أي مختار ولا يحمل على الحقيقة إلا بنية أو قرية. فيصير المجاز كأنه الحقيقة والحقيقة كأنها مجاز. والقول الثاني أنه يحمل على الحقيقة لرجحان هذه لأن الأصل في اللفظ الحقيقة ولا يحمل على المجاز إلا دينية أو قريدة وهذا هو قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت الذي ذكره الناظم لقوله مذهب النعمان عكس ما مضى والقول الثالث القول بأنه مجمل أي اللفظ مجمل لأن المجاز رجح بكثرة الاستعمال والشهرة والحقيقة رجحت بالأصالة فصار اللفظ مجملا يحتاج إلى دليل خارجي يبين المراد منه نقول أجمع الحقيقة حقيقة على التقدم له الأثبات أي الأثبات من العلماء أجمعوا على تقديم المجال على الحقيقة متى؟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 والثبت هو المتثبت المتيقم ضابطا وهو حقيقة أو المجاز وباعتبار نية الجواز اللفظ المستعمل في معنى من المعاني لا يخلو إما أن يكون حقيقة فقط أو مجازا فقط كالاسد للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع ويجوز أن يكون حقيقة ومجازا معا باعتبارين كالصوم مثلا فإنه حقيقة لغوية مجاز شرعي في كل إنسان. مفهوم؟ وأيضا هو حقيقة شرعية مجاز لغوي في خصوص امساك البطن والفم. فهو من جهة مجاز، من جهة أخرى حقيقة. وباعتبار آخر هو حقيقة من هذه الناحية ومجاز من ناحية أخرى. وكذاب باتي فإنها حقيقة اللغوية مجاز عرطي في كل ما مدر حقيقة عرطية مجاز لغوي في ذوات الحواسط وهذا هو مراد مؤلف لقوله وباعتبارين يجي أن يأتي الجواز يأتي الجواز بعد ذلك يقول الله رحمه الله تعالى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 فإن لم يكن في اللفظ استعمال شرعي خاص به وجب حمله على معناه العرثي, على معناه العرثي كما كما قدمنا القول عن أبي يوسف والقرافي فالدابة مثلا تحمل على الاستعمال العرثي لا اللغوي ولذلك لو رجل مات مثلا أو أن يتصدق عنه بدابة فالأصل يحمل على المتعارف به عند الناس فيتعارف على أن الذابة هي ذوات الحوافر أو الحمار أو إلى غير ذلك فإنه يخرج عنه أو تصدق عنه بذابة متعارف عليها فإن لم يكن والمقصود بمطلق العرف الإطلاق هنا المقصود به سواء كان هذا العرف قوليا أو فعليا وسواء أكان خاصا ام عاما مفهوم ومثال العرف الفعلي ان يكون اهل بلد مثلا لم ياكلوا قط الا خبز القمح الا خبز البر فحلف شخص منهم قال لا اكل خبزا فاكل خبز الشعير فانه لا يحلف وهذا عرف فعلي وهذا عرف فعلي لأن الخبز عندهم من البر تعرفوا على أن الخبز من البر فعلا عاده جرت عندهم وأما العرف القولي فهو الذي سبق أن بيناه بلاصد دابة ونحوها وسواء كان هذا خاصا بهؤلاء أم عاما فلا فرق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 ولا يجب البحث عن المجاز إلا بقرينة لأن الأصل عدم المجاز بلا قرينه عدم المجال بلا قرينة وقوله انتخذ بالبناء للمفعول في معنى سيرة ومقابله أي مقابل هذا القول قول إمام القراطي أنه لا يصح التمسك بالحقيقة إلا بعد الفحص عن المجاز. بخلاف بخلاف العام والخاص فإنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن مخصصه قالوا لما لأنه ما من عام من إلا وخص فلذلك نحتاج دائما إلى معرفة الخاص من النصوص بعد ذلك قال رحمه الله تعالى كذا ما قابل اعتلالي من التأصل والاستقنالي ومن تأسس عموم وبقى لفراد والإطلاق مما ينتقى كذلك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل المقصود أن هذه الأمور الثمانية المذكورة في هذه الابيات تقدم على مقابلاتها فكما قدمنا الشرعي ثم العرفي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 فان الاستقلال مقدم على الاضمار قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض متادا ان يقتلوا او يصلبوا بعض العلماء حمل الله على الاستقلال ان يقتلوا او يصلبوا فللامام ان يقتلهم وان لم يقتلوا او ان يصلبهم وان لم يقتلوا ويسرقوا او ان يقطع ايديهم وان لم يسرقوا وبعض العلماء حمله على الاضمار اي يقتلوا إن قتلوا أو يصلموا إن قتلوا وصرقوا أو يكبع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن صرقوا كما هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى فالأصل الاستقلال الثالث التأسيس يقدم على مقابله الذي هو التوكيد فالتأسيس في الكلام مقدم على التوكيد والأصل في اللفظ إذا ورد أن, أن يأتي بمعنى جديد لا أن يؤكد ما سبق. فقوله تعالى مثلا فباي آلاء ربكما تكذبان فالاصل أن يحمل هذا اللفظ على تنوع الآلاء لا على التاكيد لآلاء واحدة سبقة وأيضا يحمل التكذيب على ان يحمل المكذب به في الثاني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 وبعض العلماء يقيدونه بكونه قبل البحث عن مخصص قبل البحث عن مخصص لانه فاذا وجد مخصص فانه يقدم على طبعا إذا وجد المخصص المخصص يقدم على العام أما إذا ما وجد المخصص فالاصل العموم في الالفاظ قال بعد ذلك البقاء يقدم على مقابله الذي هو النفس ويمثلون له مثلا بذناب من السباع وذنخلب من الطير فذناب من السباع أو ذناب من السباع وذنخلب من الطير عند المالكية لا يحرم وإنما هو مباح لكن عند الشافعية وغيرهم هو محرم الورقي قالوا الله تعالى قال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على صائم يطعمه الى اخر الايات فقالوا هذا الحصر من اقوى اساليب الحصر ومفهومه اختلف فيه حتى قيل انه منطوق فيحتاج فمسك هذا الحصر مسكه يحتاج الى دليل صحيح يحتاج الى دليل قالوا ولذلك نحن عندنا يبقى هذا الحصر على ما هو عليه حتى ياتي دليل يخصصه وقالوا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الكراهه جمعا بين الادله